الفلسفه اول ما يقع في النفس من متابعه الاقوار الدينيه كما اوجزناها كل الايجاز فيما تقدم ان مهمه الدين هي مهمه النوع الانساني كله قد لمس فيها السبيل القويم من اقصى عصور ماضيه الى حاضره الذي نحن فيه وانه كل ما ترقى بتفكيره وترقى في اخلاقه واحواله تهيا لقبول عقيده التوحيد وترقى في هذا الاتجاه من تنزيه الى تنزيه ومن كمال الى كمال وقد تجلى هذه الظاهره في الاديان القديمه التي اتمت نضجها وبلغت مستقرها في زمانها واستكملت من كبر جميع شعائرها كالديانه المجوسيه التي اسلفنا تلخيصها كما اعتقدها اهلها قبيل الميلاد وبعده بقليل فان ابنائها قد اخذوا بعقيده التوحيد بعد احتكاكهم بالمسلمين واصبح المجوس الذين يسمون اليوم بالفارسيين يؤمنون بالاله الواحد هو اله الخير يزدان ولا يشيكون معه اهرما كما فعل اسلافهم الاقدمون قال العلامه جيمس دارميستر في كلامه على زرادشت من كتاب حوادث العالم الكبرى انهم قد انتهوا الى الوحدانيه وان الدكتور ويلسون حين كان مشغولا بمناقشه البارسيين منذ 40 سنه باع تدينهم بالثنويه فانكر مجادلوه هذه التهمه وقالوا ان اهرم لم يكن له وجود حقيقي وانما هو رمز لما يجيش بنفس الانسان من خواطر السوء الم يعسر على الدكتور ان يبدي لهم انهم يناقضون بذلك كتبهم المقدسه ولم يزل النقاد الاوروبيون حينا بعد حين يعجبون للتقدم الذي تقدمه الفرسيون في المذهب العقلي بعد مدرسه فولتير وجيفون ولكن الواقع انه ليس للمذاهب الاوروبيه تاثير وراء هذا التقدم فان الفرسيين قبل ان يسمعوا باوروبا والمسيحيه وجد فيهم من فسر اسطوره التمراد الذي امطى هرم 30 سنه كما يمطط الحصان انها تعني ان ذلك الملك قد كبح شهواته وزجر نوازع الشر التي تحيك بسريره الانسان وشاع فيهم هذا التفسير المثالي نحو القرن ال15 للميلاد ولا يزال شائعا اليوم بين المفسرين وليس في الوشع ان نقرر على التحقيق مبلغه تاثير الديانه الاسلاميه في هذا التحول قد نلمح هنالك علامات ضعيفة على بداهة منذ عهود البجوس القدامى ولا بد ان نلحظ هنا ان المهم هو تهيئ الذهن للتوحيد وليس المهم هو ما قصده الانسان في نيته وعمله فعلا في هذا السبيل فلا الحقائق الدينيه ولا الحقائق العلميه يقضح فيها ما قصده العقل او قصدته النوازع النفسيه قبل الوصول اليها فان الانسان قصد تشير السفن وتنظيم الملاحه فعرف الفلك ورصد ظواهر السماء وقصد قياس المزارع فعرف الهندسه وقصد الذهب فعرف الكيمياء وقصد الشعوذة فعرف الطب وبدا بالفلسفة من بدائات اعجب من بدائات الايمان ولم يحسب ذلك عيبا على الحقائق التي انتهى اليها من هذا السبيل فالمهم في الاطمار الدينيه هو الحافز الدائم الذي لازم النوع الانساني من اقدم عصوره وهو الوجهه القويمه التي يسعى اليها ويقترب منها ولا تزال بداهة الفطرة سابقة فيها لاشواق العقل في مضمار الفلسفة والتفكير وهذه هي معجزة الجهود الدينية عند الالتفات اليها وامعان النظر فيها فان عقول الفلاسفة اقدر على التامل من بداهة الجماعات ولكن الذي رايناه في تاريخ الفلسفة قديما وحديثا انها اخذت من بداهات الجماعات اساسها المتين ولم ترتفع الى ذروة اعلى من التي ترقى اليها الضمير بعقيده التوحيد والتنزيه ولا نفهم هذا عقلا إلا على اعتبار واحد وهو أن هداية الله تأخذ بيد الإنسان خطوة فخطوة في, في هذا المرتق الوعر فيهتدي في كل مرحلة من مراحلها بمقدار لقد آمن الإنسان بالإله الواحد من طريق العقيدة قبل الميلاد بأكثر من عشرة قرون ولكنه لم يعرف السبب الأول من طريق الفلسفة إلا حوالي القرن الرابع قبل الميلاد وكان جل اعتماده في ذلك على الدين فمن الدين يتعلم تلقى الفلاسفه فكرتهم عن الروح ومن الدين تلقوا فكرتهم عن بطلان الظواهر الماديه ومنه تعلموا التفريقه بين العقل والماده فتعلموا كيف ينفذون الى ما وراء الحس ويغغلون في تصفيه كنه الموجودات الى اعماق لا تغوص فيها الاجسام وافاق لا تدركها الابصار وقد استعاروا من الاديان اعراف قايد المؤمنين بها في تعليل اصول الكائنات والتنبؤ عن مصيرها بعد وفاء اجالها من الوجود فقالوا ان السماء والارض خلقت من الماء وقالوا بالدورات الكونية التي تبدا العالم وتعيده كرة اخرى على طويل الادهار والاباد وقالوا بالحساب والعقاب كما قال سابقوهم من المتدينين وفهموا ان قدرة الله تخالف قدرة القوى المادية التي تعمل بالجهد والعناء فتعلموا ان الله يخلق بالكلمة او بالمشيئة فيفعل ما يريد واخذوا من الديانات القديمة صوابها وخطاها وحقائقها وأوهامها ثم محصوها ومحضوها فلم يجاوزوا بالتمحيص والتمحيض آفاق الإيمان بوحدانية الله وإننا لنحسب أن الاهتداء إلى القوة الروحية أو قوة العقل هو أعلى ما ارتفع إليه فتن الإنسان وضميره لإلهام الدين وبحث الفلسفة والعلوم فليست القوة كثافة ولا مادة مجسمة للعينين واليدين وإن القوة المادية نفسها حين تدخل في حساب العقل لغ ياقرب الى ان تقاس بالارقام والتقديرات من ان تقاس بالثقل والضخامه بل الثقل نفسه ليس هو الا معن من المعاني يسميه بالجاذبيه ونقيسه بالتقديرات الرياضيه ولهذا نستكبر على البادئين بهذه الفكره المنزهه قبل عشرات القرون انهم وثبوا اليها وثبه واحده وقصدوا بها ما نقصده اليوم حين نتكلم في الفلسفه طاره ونتكلم في العلوم الطبيعيه طاره اخرى ولنتخذ من تطور هذه الفكره مثالا للاساليب الانسانيه في الوصول الى حقائق الاشياء ودليلا على القاعده التي نقررها لوزن الاطوار الدينيه بميزانها الصحيح وهي ان العبره بالوجهه التي نبلغها لا بالدواعي التي تحركنا الى تلك الوجهه وان قصد الانسان لا يعبر تمام التعبير عن قصد القضاء الذي يسيره ويغريه بالعمل والاجتهاد فنحن نرجح ان العقل الذي خطر له ان الله يخلق بكلمه ولا يخلق بجهد من جهود الحركه الماديه بل استعار هذه الفكره الساميه من شيء رااه لا من شيء بحثه واستقصاه واقرب هذه الاشياء المرئيه اليه هي قدره الساحر على التاثير بكلمه يقولها والسيطره على الاجسام والاجرام الضخامه بالهمهمه والتعظيم وهي ضرب من الكلام والله اقدر من الساحر فاذا قدر الساحر ان يحرك الصخور بكلمه ويكسر السلاح بكلمه ويقتل العدو الشجاع بكلمة فأولى بالخالق الأعظم أن يملك هذه القدرة ويملك ما هو أعظم منها وأدل على المضاء ونفاذ المشيئة فلا جرى ما يشاء فيكون ما يشاء فلما جاءت الفلسفة وتناولت هذه الفكرة الكبرى لم تصل إلى شوط أبعد من شوطها ولكنها وصلت إلى بداءة أقوم من بداءتها فكان مثلها في هذا كمثل من وجد الكنز ورسم الدروب التي تتأدى إليه وكاد مثل الاسفقين لمثل من عثر بالكنز ووقع فيه وبقي الكنز بجوهره ونفاسته لمن يسلك اليه منهجه القويم وسنرى للفلسفه كما راينا العقيده بدايات كثيره كهذه البدايه وتوفيقات كثيره في هذا التوفيق هل سنرى ان بدايه الفلسفه نفسها لم تخلو من توفيق بين لا يد فيه تدبير ذويه فقد كان للتوفيق يد ملحوظه في زمان الفلسفه ومكانها بدات حوالي القرن السادس قبل الميلاد في العصر الذي بلغت فيه الديانات القديمه اقصى اماتها من تصور الفكره الالهيه والعقيده الروحيه وكان ذلك العصر هو عصر النضج والتمام في الديانه الاسرائيليه وهي اخر الحلقات في السلسله القديمه واول الحلقات في سلسله جديده من ديانات الوحي والانبياء او الديانات الكتابيه اما مكان الفلسفه اليونانيه فهو رقعة من الأرض على اتصال بأبناء كل دين قديم من تخوم الهندي إلى ضفاف النيل وزاد اتصالها بتلك الأمم زحوف الفاتحين وجموع المهاجرين تارة من الشرق إلى الغرب وتارة من الغرب إلى المشرق فكان اليونان في آسيا الصغرى يعرفون عبادات المجوس والبابليين والمصريين واليهود وكان روادهم وارحالوهم يتنقلون بين الأقطار فيعرفون فيها ما لا يعرف في بلادهم من الخفايا والأسرار ساعدهم الحظ فخلت بلادهم من الكهانات الراسخه التي تستأثر بالتفكير في مسائل الكون ومسائل العقيده لان الكهانات الراسخه انما تقوم مع العروش العريقه على اوديه الانهار الكبار كمصر والعراق وبعض الاقاليم الهنديه ولم يكن في ارض يونان كلها نهر تتاثر عليه دوله شامخه و كهانه مستقره فتركوا ابواب الفكر احرارا غير محجمين عن معضله معقده ولا منقادين لإمامة متحكمة فاختاروا فيما أخذوه واختاروا فيما نبذوه وتزودوا من رسالة الإيمان لرسالة البحث في الحكمة والعلوم وهم على إعفائهم من سلطان الهيات للعيقة لم تخلوا فلسفة لهم قط من فكرة دينية في أساسها أو في مضامينها والاستثناء في ذلك لأكبرهم وأقدرهم وهم سكراطو وأفلاطون وأرستو فإن طلاقة أرستو في مباحثه العلمية والفلسفية لم تخرجه من سلطان الفترة الدينية في القول بالهيولي والحركة الأولى فلون الإيمان بالخالق والمخلوق والروح والجسد لما خلص أرستو إلى الصورة والمادة والتفرقة بين العقل والهيولي وأول المشهورين من فلاسفة اليونان طاليس المليطي الملقب بأبي الحكماء كان يقول كما قالت الأديان من قبله إن الماء أصل كل شيء وإن الروح تحرك المادة فما من متحرك إلا وهو ذو روح أو منقاد لذي روح ولا يستطيع المغناطيس مثلا أن يجذب الحديد إلا بروح فيه ويظن شارحوه أنه قال بأصالة الماء لأنه رأى النطفة سائلة ورأى النباتة رطبة يدخل الجسم وينقلب فيه إلى حرارة حيوانية ووهما أن الأرض سابحة على الماء وأن الشمس تخرج منه وتعود إليه فإذا غلظ فهو أرض وإذا رقى فهو بخار أو نار أو هواء والعالم على زعمه مملوء بالأرباب، وهي التي تحرك فيه كل متحرك من الحي والجماد. وجاء بعده أنكس ماندر، ولعله أكبر الحكماء من هذا الطراز، فقال إن الأشياء كلها تخرج من مادة أولية، ولكنها ليست الماء ولا النار ولا الهواء ولا التراب، لأن الماء لو كان أصلاً لهذه العناصر لغلب عليها وطردها، وكذلك التراب والهواء والنار، فهي إذن سواء كلها في الانتساب إلى أصل أقدم منها، وهي تتزاوج وتتمازج ويود كل عنصر منها هي جور على حصه غيره في الوجود فاذا خرج به الشطط عن سواقي الاعتدال عادت كلها الى معدنها الاول وزالت الفوارق بين الاجسام والاحياء لتعود الى الوجود من جديد وهكذا دواليك في حركه دائمه لا انقطاع لها منذ القدم الى غير نهايه فهي على هذا دورات كونيه كالدورات التي قال بها الهنود البابليون ويقول ان جسمان ضرب التطهير والتكفير في دورات الخلق المتعاقبه كما يقول بهم الهنود فالى المعدن الذي خرجت منه الاشياء تعود مره اخرى كما قضي عليها تكفيرا وترضيه عن جور بعضها على بعض وفقا لقضاء الزمان وهو يقول بخروج الانسان الاول من الماء وطين البحر ولكنه يستبعد خروجه دفعه واحده لانه في طفولته غير مستغني عن الحضانه والكفاله وكان الاقدمون يجرون ان سمك القرش يقذف جنينه من فيه ثم لا يزال يبتلعه ويقذفه في كل مره اكبر مما قبلها حتى يبلغ اشده فيرسله في الماء ولا يعود الى ابتلاعه فخطر لانكسباندر ان الانسان الاول ربما خرج من جوف حيوان اخر على هذه الوتيره ولا يبعد انه استعار هذا الخاطره من اساطير اهل بابل وما يروونه عن الانسان المائي الذي يتالف من نصف انسان ونصف حوت واظهر من اقوال انكسماندر ان مساله الخلق عنده هي مساله تحول من شكل الى شكل ومن صوره الى صوره وليست مساله انشاء او احداث بعد عدم وان الماده الاوليه التي تقول اليها جميع الموجودات يا كذلك مصدر الارباب وانصاف الارباب ومصدر الحركات والمتحركات ولا مهرب لرب او مربوب من الفناء اخر الامر في معدنها الاصيل وهذا بعينه هو مذهب الهنود كما قدمناه ولم يزد أناكس مين تلميذ أنكس ماندر شيئا يذكر عن أقوال أستاذه في باب المعرفة الإلهية وإن كانت له تخمينات قيمة في الجاذبية والذرات وتعرفات الحركة وقد ختمت به مدرسة ميليتيا ومات في الربع الأخير من القرن السادس قبل الميلاد وكأنما كانت مدرسة ميليتيا نفخة في بوق مسموع في طليعة جنب الحكمة ولسيما الحكمة الإلهية فإن آسيا الصغرى وما حولها أنجبت في الجيل التالي لجيل طاليس وزملائه طائفة من أعظم الفلاسفة أثراً في مذاهب الحكمة الإلهية. ومن هذه الطائفة أكسينوفان وهيراكليتس وفيثاغورد وديماكريتس وأنكسجورس ورسالة أكسينوفان الكبرى تنحصل أن في إنحائه الشديد على كل تشبيه أو تمثيل توصف به الأرباب. لأن حقيقة الإله عنده من وراء خيال الإنسان وإنما يتخيل الإنسان أربابه على هيئته. يعزو اليها اخلاقا كاخلاقه واعمالا كاعماله ولو كان للحصان يد تحسن التصوير وسئل ان يصور الهه لوصوره حصانا مثله ولو تخيل الاثيوبي ربه لتخيله اسود افطس على مثله وهي هات للعقل البشري ان ينفذ الى الحقيقه الالهيه او يقاربها بعض المقاربه وكل ما قيل عنها وما سيقال قد يكون فيه الصواب او بعض الصواب ولكنها مصادفه يجعلها القائل ولا يقيسها السامع بمقياس معلوم اما هيراقليطس فلعل هو اعظم هؤلاء الاربعه او اعظم فلاسفه اسيا الصغرى على الاطلاق ويُرجح ان هيراقليطس اتصل ببعض الاراميين او ببعض اليهود لان الاراميين الذين تهودوا كان من عادتهم كما يتبين من ترجمتهم للتوراه المعروفه بالترجميم ان يذكروا كلمه الله ممرا فالحضور سكينه من السكن او مكان الحضور وينسبون إليها أعمال الله في مقام الإشارة والتعظيم فيقولون حضرة الله كما يقولون كلمة الله وهم يعنون الإله ويؤثرون الإشارة إليه تعظيماً له عن الذكر الصريح ومثل هذا شائع إلى اليوم في اللغات الشرقية التي تذكر الحضرة وتعني صاحب الحضرة وتذكر الأمر والكلمة وتعني صاحب الأمر والكلمة فكلمة الله على هذا المعنى ترادف أمر الله أو مشيئة الله تعنيه عند الاراميين واليهود وكان هيركليطس يقول ان الكلمه لوغوس هي مساكن وجود كله وانها هي النظام الذي يحيط به ويتغلغل فيه وانها لا تصنع الا الصالح من الامور فعند الله كل شيء جميل وخير ولكن الناس هم الذين يعتبرون بعض الامور من الخير وبعضها من الشر وتكاد الكلمه عنده ان تكون مرادفه لمعنى الله فهو النظام الذي يضع كل شيء في موضعه وكذلك الله هو النهار والليل والشتاء والصيف والحرب والسلم والشبع والجوع ويتخذ الأشكال والمظاهر على اختلاف كالنار وهي تمتزج بالأبازير فيسمى كل منها باسمه لا باسم النار والاختلاف هو أساس الانسجام والنظام فلو لم نقائص لما كان النظام المنسجم ولولا التعدد لما كانت الوحدة فكل شيء يأتي من الأحد والاحد يكفي من كل شيء ولكن الكثره دون الوحده في الوجود الحقيقي وذلك هو الله لكن هيقليطس لا يقول بالخالق ولا بحاجه الموجودات الى موجود فهذه الدنيا التي هي سواء للجميع لم يخلقها احد من الالهه ولا من الناس ولكنها كانت منذ الازل وتكون الان وتظل كائنه في كل زمان دارا خالدة تتقد بحساب وتنطفئ بحساب النار هي اصل العناصر وهي المصدر الاول لجميع الكائنات وهي حركه دائمه لا انقطاع لها في لحظه من اللحظات فانت لا ترى شيئا واحده غير مره واحده ولا ترى شمسا واحده كل صباح او انت على تعبيره لا تنزل النهر مرتين لان ابواجه التضيد ولا تبقى كما لمستها في المره الاولى وهذا الجيشان الدائم يستخرج من كل شيء ضده وتتم الالفه بين الابداد المتقابله بميزان العدل الذي لا يغفل ولا يني عن تسوية المقادير، وزيادة الناقص، ونقص الزائد. ولهذا الرأي في الأضداد وتناسكها شأنه في مذاهب الفلسفة الحديثة، لأنه رائد الثنائية التي قال بها هيجل، واشتق منها كارل ماركس، مذهبه المشهورة في الثنائية المادية. وهيرقليطس كما تقدم يقول باستغناء الموجودات عن الموجد، ولكنه يقول بحاجتها إلى العدل الإلهي الذي لا قوى ما لها بغيره، ويتكلم عن الله، كلام او عند ذات مدبره مريده ومن ذاك قوله ان الله لا شك مساك العدل في الكون كله وان اعمال الانسان فنون من العقل ولكن اعمال الله لا تخلو منه وما الانسان الا كالطفل بالقياس الى الله واعقل الناس كالناس الناس بالنسبه الى الاله وهو اذا قورن بالاله كان دميما شائها كما يشوه اجمل القردة اذا قورن بالانسان وقد ولد في ثاغورس في جزيره ساموس على مقربه من اسيا الصغرى وكان اذهبه نسخه يونانيه من الديانات الهنديه فهو يقول بتناسق الارواح وبطلان الماده وتجدد الدورات الكونيه ولا يرى حقيقه غير الحقيقه الالهيه المنبثقه في الكون كله ويفهم من كلامه انه يقول بوحده الوجود كما يقول بالحلول اي حلول الروح الالهيه في الانسان حتى يصبح اكثر من انسان واقل من اله كما قال هناك ارباب وانس وكائنات مثل فيثاغورس واقدم الكائنات عنده اربعه هي الاب والصلط والعقل والحق ومن الاولين صدر الاثنان الاخران وهو يثيب الحيوان ويحرم اكل لحمه ويعتقد ان جسد الحيوان قد يشتمل على روح انسان يتطهر بالتناسخ حتى يكفر عن اثامه فيلحق بالرفيق الاعلى وتعفى روحه من عقوبه الرجعه الى الاجساد وليست النار ولا عنصر من العناصر التي حصرها القدماء في النار والتراب والهواء والماء أصلاً للموجودات ولكن العدد هو أصل كل موجود لأنه يلازم الوجود ولا ينفصل عنها كما قد ينفصل عنه اللون أو الثقن أو الحجم أو الكثافة المحسوسة فالنسب العددية هي مناط الاختلاف بين جميع الأشياء وهذا الرأي على ما يبدو من سخفه هو أقرب إلى الصواب من آراء الفلاسفة الآخرين لأنه مجرد يتعزز بكشوف العلميه عن الماده وسبب الاختلاف بين عناصرها وردها جميعا الى حركات تتلازج بالنسب العدديه في الخلايا والذرات وكان ديمقريطس يقول مثل قوله في تركيب الاشياء من العدد ولكنه يخالفه في الماديه ويعني بالعدد عدد الذرات الصغيره التي تتركب منها جميع الموجودات ومنها الارباب وياتي انكسغورس بعد فيثاغورس في الزمان والمكانه بين حكماء آسيا الصغرى وهو الذي عمّم كلام هيراقليتس عن الكلمة لوغوس وسماها ناوس أي العقل ووصفه بأنه جوهر مجرد خالد واحد لا يتعدد وأنه هو مصدر حركة دوارة تدفع ما خف إلى أعلى الكون وتهبط بما سفل إلى مركزه وما من شيء إلا وفيه أضاد حتى أصغر الذرات التي لا ترى بالعين إلا العقل فإنه منزه عن التعدد والتناقض وهو الله أو هو الصلة بين الله والعالم ولا فرق بين العقل في الانسان وفي الحيوان وفي الجماد الا بالاداه التي يستخدمها ولولا تفاوت الاجساد في اتقان الاداه لم اختلفت عقول البشر وعقول الحيوانات وعقول الحجاره الصماء والاثر الاكبر الذي يذكر لهذا الفيلسوف انه كان اول من نقل الفلسفه من اسيا الصغرى الى اثينا في ايام بركليس وكانت اثينا قبل ذلك تتنكر للمباحث الفلسفيه وتتهم من يبحثون فيها وينقطعون عن الشعائر الدينيه ولم يسلم عن كيسغوراس من تعصب اهلها بانهم سنوا قانونا يعاقب كل من يتعرض للاشياء التي في العلا ويهجر عباده الارباب الاولمبيه وما جرى مجراها واتهموه بكفر لانه كان يقول بان الشمس صخر محمي وان القمر كان ارض من تراب ولولا بركليس لما نجا من مصير في مصير سقراط بعده بقليل وقبل ان ننتقل الى المدرسه الاثينيه الكبرى وهي مدرسه سقراط وافلاطون وارسطو نلم بمدارس ثلاثه من مدارس الفلسفه التي كانت لها عنايه خاصه او كان لها شان خاص بمسائل العقيده الدينيه وهي مدرسه ايطاليا الجنوبيه ومدرسه الرواقيين ومدرسه ابيكور وبعض فلاسفه هذه المدارس لاحق للمدرسه الاثينيه في الزمان ويرجع نشوء المدرسه الايطاليه ايضا الى مدارس اسيا الصغرى لأن فيثاغورز وأكسينوفان هما صاحبة الفضل الأكبر في تنبيه الأذهان إلى مباحث الفلسفة في إيلية وسقيليا بعد هجرتهما من وطنهما الأول وقد نبغ هنالك كثير من أصحاب الأراء الفلسفية أجدرهم بالذكر في هذا المقام ثلاثة هم بارمنيد وزينون وأم دوكليس لأنهم يمثلون كل ناحية من نواحي التفكير في مدارس إيطاليا الجنوبية ولباب مذهب بارمنيد أنه لا وجود لغير الواحد وان كل وجود غيره وكل ما نراه من التعدد والتغير انما هو وهم الحسي وخداع الظواهر فلا تغيير ولا اضداد كما يقول هراقليطس وانما هي حاله واحده نراها على درجات ونحسبها لذلك من قبيل الابداد فالبرد قله في درجه الحراره والظلام قله في درجه الاضاءه والمرض قله في درجه الصحه وقس على ذلك جميع الابداد من هذا القبيل قال مدللا على بطلان التغيير كيف يتأتى ان شيء الذي هو كائن يفقد الكينونه وكيف يتأتى ان يكون بعد ان لم يكن فاذا احذف هذا الشيء فلا بد قبل حدوثه من زمن لم يكن فيه كذلك يقال اذا كان حدوثه سيبدا في المستقبل واين نبحث عن اصل الشيء الذي هو كائن وكيف ومتى يحدث لماه؟ لا ارى لك ان تقول انه ياتي من لا شيء فان لا شيء لا يقبل التعبير ولا يقبل التفكير وما هي يا ترى تلك الضرورة التي تجده في زمن من الأزمان دون سائر الأزمان؟ فذلك يمنعك النظر الثاقب أن تصدق أن الشيء الذي هو كائن يموت إلى جانبه كائن آخر ومعنى هذا أنه لا شيء يأتي من لا شيء فالعلم قديم لم يحدث والواحد الذي يؤمن به بارمنيد ليس خالقا للكون بل هو حقيقة الكون ويقول في وصفه إنه كرة محيطة لا تقبل التجزئة لأن كلها حاضر محيطة في كل جزء منها ويعتبر زينون الأيلي أبرع المدافعين عن مذهب أستاذه بارمنيد فإنه أبدع تلك النقائض التي رد بها على أنصار هيرقليطس وفيثا غورس حين أنكروا الوحدة وسخروا من مذهب بارمنيد بتلفيق الأحاج والأماثيل فأبدع لهم تلك النقائض البارعة التي تثبت بها الإحالة والخلف على القائلين بالتغير والكثرة ونجتزئ منها ببعض الأمثلة للدلالة على طريقة هذه المدرسة في اثبات الوحده الكونيه ونفي التعديد والتغيير قال ما فحواه ان الشيء الكثير اذا كانت كثرته بالامتداد فهو قابل للقسمه الى شطرين وكل شطر منهما قابل للقسمه الى شطرين وهكذا الى غير نهايه وهو مستحيل لان المحدوده لا يقبل القسمه بغير حدود اما اذا قلنا ان الجزء الذي تنتهي اليه لا يقبل القسمه فهو مستحيل ايضا لانه ذو امتداد وكل ذي امتداد ينقسم إلى نصفين ويقال في الكثرة بالعدد ما يقال في الكثرة بالامتداد فإن الأعداد منفصل بعضها عن بعض وبين كل منفصلين تقبل القسمة ولا تزال تقبلها على النحو الذي تقدم في كثرة الامتداد وهو يبطل الحركة لأن التغيير إنما يقوم عليها ويبدع لذلك نقيضه من قبيل نقائب الكثرة فيقول إن الحركة لا تنتهي إلى غياتها إلا إذا قطعت نصف المسافة ثم نشغل النصف الى غير نهايه ومن التناقض ان يقال ان حركه تنتهي بلا نهايه ويضرب مثالا اخر في المسابقه بين عداء وسلحفاه فيقول اذا سبقت السلحفاه العداء باقصر مسافه فان العداء لا يلحق بالسلحفاه الا اذا عبر المسافه التي بينهما وفي هذه الاثناء تكون السلحفاه قد سبقت الى مسافه اخرى لا بد له من عبورها وهكذا الى غير انتهاء وهو محال وأكثر هذه النقائض من قبيل المغالطات لأنه يعتبر فيها الزمان ولا يعتبر المكان أو يعتبر فيها المكان ولا يعتبر الزمان ولكن كلامه عن الجزء الذي لا يتجزأ ينطوي على معنى صحيح يدل على ضلال الحس في تصور المادة والفضاء ولعل أفضل الحلول لهذه المناقضة هو حل الأفلاطونيين الذين قالوا إن الجسم يتجزأ إلى أن ينمحق فيصير هيولي أي مادة أولية والمادة الأولية تجزأ جبره المنحله ولم ياتي زينون الايلي في باب الالهيات براي يزيد على راي استاذه فهو يؤمن بالواحد الذي لا يتعدد ولا يجعله الهن خالقا منشئا للعالم من العدم لانه لا يؤمن بالتغيير ولا بحدوث شيء من لا شيء القسم الثالث اباقليس فهو اقرب الفلاسفه الى ذوره الشعراء وكان ينظم فلسفته ويعتمد فيها على الخيال فقد تخيل العالم كره وقال ان الحب هو اله العالم والنزاع عدوه الراسي له على الدوام وكان الحب بداهة في داخل الكرة والنزاع خارجها فكان الناس يعبدون افرادات ربة الحب وحدها ويتجنبون التقرب اليها بالذبائح وسفك الدماء ثم تطرق النزاع الى داخل الكرة وخرج الحب منها ولا يزال كذلك حتى يتغلب النزاع على الحب فتتمزق اوصال الوجود فتنتهي دورة من دورات الأبد ويبدأ الخلق من جديد وكان أمدق ليس يدعي الحلول ويزعم أنه مجتمل على روح إله ويروي تلاميذه معجزات له تحسب من خوارق العداد ويلتمسون منه البركة والرضوان كأنه من القديسين وأبقى ما بقي من آرائه في الإلهيات والطبيعيات أن الله حب وأن العناصر أربعة وهي النار والتراب والهواء والماء وكان السابقون له يذكرونها عرضا ولكنهم لا يعتبرونها مبادئ المادة على سبيل التحديد اما المدرسه الرواقيه فقد اوشكت ان تكون نحله دينيه لانها انتازت بعلم علم اللاهوت في المسيحيه او علم الكلام في الاسلام وهي لاحقه لمدرسه سقراط وافلاطون وارسطو في تاريخ الظهور ولكننا نفردها على حده قبل الكتابه عن المدرسه الاثينيه لانها نمط مستقل في مباحث الفلسفه على الاجمال بينها وبين المدرسه الاثينيه فور كل واضح في الطبيعه والموضوع واشهر فلاسفتها المستجمعين لنواحي تفكير فيها ثلاثه هم زينون هياناس وسقرسس وكلهم متقاربون في تاريخ الميلاد زينون ولد سنه 336 قبل الميلاد في قبرص وعاش وعلم في اثينا وخاصه رايه ان الموجود هو الفاعل او المبفعل وان اصل الموجودات كلها النار واصل النار الهي والله هو العقل الفاعل اليولي هي الماده المفاعله ولكنه لا يؤمن بوجود شيء غير مادي الله عنده اثير لطيف وروى عنه جالينوس انه يعارض افلاطون gamma افلاطون كما يرى ان الله جوهر منزه عن الماده الجسديه وزينون يقول انه جوهر دون ماده صوبا وان الكون كله وقوام جوهر الاله وان الاله يتخلل اجزاء الكون كما يتخلل العسل قرص الخلايا وان الناموس نوموس وهو بعباره اخرى مرادف للعقل الحق اورثوس لوغوس او الكلمه الحقه هو والاله زيوس شيء واحد يقوم على تصريف مقادير الكون وكان زينون يرى الكواكب والايام صفه الهيه ويعتقد ان الفلك ينتهي بالحريق وتستكن في ناره جميع خصائص الموجودات المقبله واسبابها ومقاديرها فتعود مره بعد مره بفعل العقل وتقديره ويشملها قضاء المبرم وقانون المحكم لانها مدينه يسهر عليها حراس الشريعه والنظام ويترادف عنده معنى الله والعقل والقدر وزيوس فكلها وبشباها من الاسماء يدل على وجود واحد وقد كان هذا الوجود الواحد متفردا لا شريك له فشاء ان يخلق الدنيا فاصبح هواء واصبح الهواء ما وجرت في الماء ماده الخلق او كلمه الخلق سبرماتيكوس لوغوس كما تجري ماده التوليد من الاحياء وبارزت منها مبادئ الاشياء وهي النار والماء والهواء والتراب ثم برزت الاشياء كلها من هذه المبادئ على التدريج وتعريفه القدر عند زينون انه القوه التي تحرك الهيولى وهي قوه عقل لان ما يتصف بالعقل اعظم مما يتجرد منه ولا شيء اعظم من الكون كوزموس فهو عاقل لانه عظيم ويفسر زينون تعدد الالهه في المعتقدات العامه انه بحثوا عن الله في مظاهر الطبيعه المتكافره تعددوها ونسجوا حولها الاساطير من تشبيهات الخيال ولكن هذه التشبيهات ان هي الا رموز مجازيه على حقيقه واقعيه فلما قال الاقدمون ان اورانوس اله السماء خصا ابنه كرولوس اله زحل كانوا يفهمون من ذلك ان كوكب زحل هو ملاط نظامي في السيارات وانه القادر بذلك على تقسيم دورات الفلك وتقسيم الفصول والسنين ومن هنا تشادوه بين كلمه كرونوس اله زحل وكلمه كرونوس اي اله الزمان بانهم يقولون ان الزمن قد حد من حركات الافلاك والسيارات ولكن زينون على بلوغه هذه المنزله من التوحيد وانكار التشبيهات لم يخلص من اللوثه الماديه في تصور الله ولا في تصور الروح الروح عنده هي جوهر غزي حار وهي مركبه من النفس سايكي بمعنى التنفس ومن العقل باروس وهو من عنصر الاثير ومن نقائض المذهب الرواقي انه يابى اقامه الهياكل لله مع هذه الماديه فيه لانها اقل من ان تبلغ مرتبته ولا يمكن زينون كهانه الكهانه بل يقول انها لازمه العقل لان لا غنى عن الكهانه مع وجود العنايه التي تتكفل بالسبق الى التقدير والهدايه وقد ولد كليانثس بعد زينون بسنوات لانه ولد على الارج سنه 332 قبل الميلاد وكان مولده في آسيا الصغرى ورأيه ان الله روح يسري في جميع اجزاء الكون وان الروح الانسانيه همس من ذلك الروح وان الشمس هي مناط النظام في الكون لانها تنشئ الليل والنهار وتقلب الفصول والسنين وهو يقول بالدورات الكونيه كما يقول زينون فمن النار تبدا جميع الاشياء والى النار تعود وقد كان امام لاهوتي بين فلاسفه الرواقيين لأنه أول من أسهب في إقامة الأدلة على وجود الله ومن براهينه اللاهوتية أن اختلاف المزايا والطبائع يستدعي تمييز بعضها على بعض وأن يكون بعضها أفضل من الجميع الحصار مثلا أفضل من السلحفة والثور أفضل من الحمار والأسد أفضل من الثور وليس على الأرض ما هو أفضل من الإنسان ولكنه مع ذلك لا يرتقي إلى المنزلة الفضلة ولا يسلم من الضعف والشر والحمقة أليس هو مثال الكوني بين الموجودات ولا بد أن يكون الموجود الحي الكامل شيئا غير الانسان وان يكون موجودا مستكملا لفضائله منزه عن كل سوء ومثل هذا الموجود يطابق صفات الاله فالاله اذا موجود ومن اسباب الايمان بالله عند تيانفس اربعه اسباب يخصها بالتنويه وهي الوحي الذي يكشف الغيب وعظمه الخيرات التي تجود بها الارض والسماء ورهبه النفس عن باب اسرار الوجود وظواهره الرائعه كالبروق والرعود والعواصف والاهوال والاوبئه والصواعق والبراكين وهذا النظام المحكم الذي يبدو للنظر في حركات الاجرام السماويه ومواعيد الافلاك والبروج بما يفرض العقل حدوثه بالمصادفه والاتفاق وكانت هذا الفيلسوف صلوات يخاطب بها الله لا احسن ما تكون الصلاه ولكنه يذكر الله باسم زيوس كما كان معروفا بين الاغريق وولد شريسيبوس ثالث هؤلاء الفلاسفه بعد كليانثس بنحو 50 سنه وكان مولده في خليقيا ومقر تعليمه في اثينا وهو اوفرهم محصولا وان لم يحفظ من كتبه غير شذرات وقد شغل باللهوت الرواقي كما شغل به كليانثس ولا سيما براهين وجود الله وبراهين عدله وحكمته في قضائه فمن براهينه على وجود الله ان الكون اكبر من اي يخلق للانسان وحده وجوده عبث ان لم يكن هنالك اله اكبر من الانسان منتجه البراهين انه اذا كان هناك شيء يعجز الانسان عن صنعه فالذي يصنع ذلك الشيء اعظم من الانسان وان الانسان يعجز عن خلق الكون فلا بد ان يكون القادر على خلقه اعظم منه واي موجود اعظم من الانسان غير الله ويبدو على من يتخذون الشر دليلا على بطلان العناية الإلهية بأدلة كثيرة يقول منها في كتابه عن العناية إنه ليس أضل من أولئك الذين يتخيلون أن الخير قابل للوجود بغير وجود الشر معه لأن الخير والشر ضدان يستلزم وجود أحدهما وجود الآخر فكيف يتأثى للعدل معنا من المعاني بغير الأخطاء والإساءات وما هو العدل إن لم يكن هو منع الظلم وماذا يفهم إنسان من معنى الشجاعة؟ إلا أنها نقيض الجبن أو من معنى العفة إلا أنها نقيض الشراحة وأين محل الحكمة إن لم تكن هناك حماقة وما بال هؤلاء القوم في حماقتهم يطلبون أن يكون هناك حق ولا يكون هناك باطل وقل مثل ذلك في الخير والشر والراحة والتعب والسرور والألم فإن هذه الأشياء آخذ بعضها برقاب بعض كما قال أفلاطون فإن نزعت أحدهما نزع معه قرينه لا محله ويعلن الفيلسوف بعض الآلام بأنها عقوبة من الله، أو أخذ من الجزء لإعطاء الكل، وحرمان للفرد لإغداق الخير على المجموع. ويقول إن زيوس المخلص المنعم مصدر العدل والنظام والسلام يتنزه عن فعل ما لا يحسن ولا يجوز، ولكنه يصنع في الكون كما تصنع الدولة التي تضيق بسكانها، فتبعث بفريق منهم إلى المستعمرات النائية أو إلى ميادين القتال، ويو سيزوس كريسبوس وجود آلهه تتمثل في القوى الكونيه دون الاله الاعظم زيوس ولكنه يعتبرها من اهل الفناء ولا يعفيها من قضاء القيامه التي تشمل الموجودات في نهايه كل دوره كونيه واذا هذه الدورات تاتي على كل موجود غير الاله الباقي وهو مصدر النار ومويدها الى التركيب ليستخرج منها اجزاء كون جديد وتاتي مدرسه ابيكور من 342 إلى مائتين وسبعين في الموضع الوسط بين مدرسة الرواقيين ومدرسة أثينا الكبرى ونعني منها على الخصوص مذهب أريستو الذي اشتهر بمذهب المشائين فكان أبي قور وتلميذه يعظمون الآلهة كتعظيم الرواقيين وينسبون الإله والروح إلى مادة لطيفة كالأثير أو أرق من الأثير ولكنهم يخالفون الرواقيين في إيمان بالقيامة الإلهية ويقولون إن الآلهة في رفيقها الأعلى سعيدة خالدة ان السعيدة الخالده لا يكره نفسه بمره ولا يأمر غيره ولكنهم يقيمون فوق الكون بيتا كونيا في نعيم وفرح صاف مقيم لا يعرفون تعبا ولا يتعبون احدا وانما تجري الامور عفوا سجيه بغير تقدير ولا حاجه الى التقدير وهناك مدرسه اخرى غير مدرسه اور ومدرسه زينون لها شانها في التفكير ولكن لا شان لها في العقيده لانها لا تنقض فيها ولا تبرم وهي مدرسة الشكوكيين أو اللا أدريين، فلا موضع لها في هذا المقام. هذه المذاهب كلها كان لها تأثير ملحوظ في تفكير المفكرين بعدها في المسائل الإلهية، فما من مذهب منها إلا وقد أعقب فكرة قام عليها رأي فيلسوف متأخر، أو دخلت في رأيه على نحو من الأنحاء، إلا أن الإجماع متفق على أن المدرسة الأثينية، مدرسة سكراط وأفلاطون وأرستو، هي اعظم مدارس الفلسفه بين الاغريق على التعميم سواء منها ما نشا قبل الميلاد وما نشا بعده وسواء منها ما نشا في اسيا الصغرى او ايطاليا الجنوبيه او مدرسه الاسكندريه وليس هذا التمييز مرتبطا بضخامه الاثر في المسائل الالهيه لان فلسفه الرواقيين وفلسفه فيثاغورس لا تقل اثرا في هذه المسائل عن مذاهب الفلسفه الاثينيه ولكن مرتبط هذا التمييز اولا بعظمة الفلاسفه انفسهم بانهم كانوا على اليقين اعظم فلاسفه اليونان قدرا وارجحهم عقلا وابرزهم عبقريه في شؤون البحث والدراسه والحكمه على تعدد جوانبها وارتبط هذا التمييز ثانيا بقياس المنطق الذي خلفوه واصطلح المفكرون بعدهم على الاحتكام اليه في اقامه الحجه وفصل الحدود وتمحيص التعريفات فاعتمد عليه اقطاب اللاهوتي كما اعتمد عليه اقطاب العلم والفلسفه ولم يزل إلى هذه الآيات مرجعا معولا عليه لمن يقبله على علاته ومَن يتداوله ببعض التنقيح والتعقيب ورأس هذه المدرسة هو سقراط 469 إلى 399 قبل الميلاد أستاذ أفلاطون وأسبق القائلين في القدم برد العقيدة والعبادة إلى الضمير وقد كان سقراط من أصحاب الهواتف الخفية وكان يسمع إلى هاتف يخيل إليه أنه يلازمه ويوحي إليه وينفق في روحه بما يلهمه رشد والصواب ولكنه لم ينصرف الى مباحث ما وراء الطبيعه كانصرافه الى مباحث الاخلاق والسياسه وقواعد المعرفه والثقافه النفسيه فكانت خساره ما اثر عنه من الاراء في مسائل العقيده انه يؤمن بخلود الروح وسلامتها من الفساد مع الجسد بعد الموت وانها ترجع الى معدنها الاول من الصفاء المنزه عن التجسيد والتركيب وكان يتكلم عن الالهه تعرف وعن الالهه داره الاخرى إلى انه ينزهها جميعا عن تلك الخلائق البشريه التي تعزى اليها في قصص الرواة واساطير الشعراء ويؤمن برعايتها للبشر وعكوفها على الخير والسعاده وينعي على الذين يحسبون العباده قائمه على القرابين والضحايا وذبائح الماشيه ولا يرى الانسان عباده مقبوله اذا خلا من خلوص النيه وصفاء الضمير ولعله قد اسس قواعد البحث والمنطق بتعويذ تلاميذه اي استخصص الحدود والتعريفات من المشاهد والمحسوسات وان يجعل هذه الحدود اساسا للقياس وترتيب النتائج من المقدمات ولا شك ان هذه الحدود قد وجهت المفكرين بعده الى الفصل بين خصائص الاشياء ومكوناتها وكان ارسطو يتوخاها في تقسيماته المنطقيه وتطبيقاته الفلسفيه وبها اقام ذلك السد الحائل بين جميع خصائص العقل وجميع خصائص الماده الاوليه او الهيولي فكان وضع الحد عندهم أهم من تقرير الجوامع والمقاربات وخلفه تلميذه أفلاطون 427 إلى 437 قبل الميلاد فتبعه في مباحث الأخلاق والسياسة والثقافة النفسية وتبعه في ثاغورس في العقائد الروحية ومسجل فلسفة بالرياضة والدين ولو لم يكن أفلاطون وثني البيئة لكان أرفع الإلهيين تنزيها للوحدانية ولكن البيئة الوثنية تنزيها غلبت على تفكيره بحكم العادة وتواتر المحسوسات فادخل في عقيدته اربابا وانصاف ارباب لا محل لها في ديانة التوحيد ولا سيما عند الفلاسفة والموحدين الوجود في مذهب افلاطون طبقتان متقابلتان طبقة العقل المطلق وطبقة المادة الاولية او الهيولى القدرة كلها من العقل المطلق والعجز كله من الهيولى وبين ذلك كائنات على درجات تعلو بمقدار ما تأخذ من العقل وتسفل بمقدار ما تأخذ من الهيولى وهذه الكائنات المتوسطه بعضها ارباب وبعضها انصافه ارباب وبعضها نفوس بشريه وقد ارتضى اسلوفور وجود تلك الارباب المتوسطه يتعلل بها ما في العالم من شر ونقص الالم ان العقل المطلق كمال لا يحد بالزمان والمكان ولا يصدر عنه الا الخير والفضيله فهذه الارباب الوسطى هي التي تولت الخلق لتوسطها بين الإله القادر والهيولي العاجزة فجاء النقص والشر والألم من هذا التوسط بين الطرفين وكل هذه المظاهر المادية بطلال وخداع لأنها تتغير وتتلون وتتراءى للحسي على أشكال وأوضاع لا تصمد على حال وإنما الصمود والدوام للعقل المجرد دون غيره وفي العقل المجرد تستقر الموجودات الصحائح أو المثل كما سميت في الكتب العربية وهيك العقل المجرد خالدة دائمة لا تقبل النقص ولا يعرض لها الفساد هذه الصحائح هي المصول العليا لكل موجود يتلبس بالمادة او الهيولى فقل شجرة مثلا فيها صفة او صفات ناقصة من نعوت الشجرية فاين هي الشجرة التي لا نقص فيها هي في عقل الله منذ القدم وكل ما تلبس بالمادة من خصائص الشجرية فهو محاكاة لذلك المثل الاعلى وبقاء هذه الموجودات هو ايضا محاكاه لبقاء الله فبقاء الله بقاء ابدي لا اول له ولا اخر ولا تحول فيه ولا تقلب ولا تعد له زياده ولا نقصا اما بقاء هذه الموجودات فهو بقاء في الزمان والزمان مخلوق من حركه الافلاك فهو بمقياس لبقاء المخلوقات وليس بمقياس لبقاء الخالق وانما شاء الله بجوده ورحمته ان يؤتي الموجودات نصيبها من البقاء فاعطاها الزمان وهو محاكاة للابد السرمدي الذي لا ابتداء له ولا انتهاء كما ان الموجودات المحسوسه محاكاه للموجودات المثاليه التي لا يعقلها الله وتخرجها انصاف الارباب الى حيز الوجود فتنقص لان انصاف الارباب لا تعقلها كما يعقلها الله ولان التلبس بالماده يحيطها بالحدود وينضح عليها من عوامل الفساد والعقل البشري يعلو فيدرك الحقائق المجردة ويهبط يدرك المحسوسات بالتجربه والمشاهده ومن امثله الحقائق التي تدرك بغير تجربه حسيه حقائق الرياضه العليا فان الله مهندس واحكامه هي الهندسه القائمه على نسب الاعداد المجردة ومعرفتها معرفه عقليه يدركها الانسان بصفاء القريحه ربما كانت هذه النسب او الاعداد مرادفه للمثول العليا او للصحائح في فلسفه افلاطون ولا سيما ما ذكره عنه في ايامه الاخيره ورجع به الى فيتاغورس وقد رجع افلاطون الى فيثاغورس في القول بتناسخ الارواح وتجدد الاجال على حسب الحسنات والسيئات فالنفس البشريه اذا استلهمت القدره من العقل الالهي تغلبت على عجز الماده والجسد وصعدت الى معدنها الاول وخلصت الى عالم البقاء الذي لا يشوبه فساد ولكنها اذا رزحت بثقل الماده واستسلمت لعجزها ونسيت قدرتها على مكافحتها هبطت من جسد الى جسد احقر منه وادنى فكانت في جسم حيوان بعد أن كانت في جسم إنسان وانحدرت من حيوان كريم إلى حشرة دئيمة حتى تفيق من غشيتها وتستأنف في عالم العقل المجرد سيرتها الأولى فلا يولي مقاومة للعقل المجرد وليست موجودة بمشيئته من العدم ولعل أفلاطون لم يحاول أن يردها إلى العدم أو يقول بوجودها من العدم لأنها كانت حقيقة واقعة في رأي سابقه من فلاسفة اليونان ولانها ساعدت على تعليل النقص والشر والالم وقف بها بين الكمال المطلق الذي ينبغي للاله الاعظم وبين عوارض القصور التي تقترن بغيره من الموجودات وقام بعد افلاطون تلميذه العظيم ارسطو فتوسع فيما بعد الطبيعه توسعا لم يسبق اليه بين فلاسفه الاوائل ووضع للجدل معياره الذي سمي بعد ذلك بعلم المنطق وفصل بين الحدود فبالغ احيانا في الفصل بينها ولكنه أقام القواعد الأولى على أساس صحيح والله عند أريستو هو العنة الأولى أو المحرك الأول فلابد لهذه المتحركات من محرك ولابد للمحرك من محرك آخر متقدم عليه وهكذا حتى ينتهي العقل إلى محرك بذاته أو محرك لا يتحرك لأن العقل لا يقبل التسلسل في الماضي إلى غير نهاية وهذا المحرك الذي لا يتحرك لا بد أن يكون صرمداً لا أول له ولا آخر وأن يكون صرمداً كاملا منزه عن النقص والتركيب والتعدد وان يكون مستغنيا بوجوده عن كل موجود وهذا المحرك الاول سابق للعالم في وجوده سبق العله لا سبق الزمان كما تسبق المقدمات نتائجها في العقل ولكنها لا تسبقها في الترتيب الزمني لان الزمان حركه العالم فهو لا يسبقه او كما قال لا يخلق العالم في زمان وعلى هذا يقول ارسطو بقدم العالم على سبيل الترجيح الذي يقارب اليقين الا انه يقرر في كتاب الجدل ان قدما العالم مساله لا تثبت بالبرهان واجمال براهينه في هذه القضيه ان احداث العالم يستلزم تغييرا في اراده الله والله ملزم عن الغير فهو اذا احدث العالم فانما يحدثه ليبقى جل جلاله كما كان او يحدثه لما هو افضل او يحدثه لما هو مذمول وكل هذه الفروض بعيده العمايه تصوره ارسطو في حق الله فإذا حدث العالم وبقي الله كما كان فذاك عبث والله ممزه عن العبث وإذا أحدثه ليصبح أفضل مما كان فلا محل لزيادة على كماله وإذا أحدثه ليصبح مفضولا فذلك نقص يتنزه عنه الكمال وإذا كانت إرادة الله قديمة لا تتهير فوجود العالم ينبغي أن يكون قديما كإرادة الله لأن إرادة الله هي علة وجود العالم وليست هذه العلة ممزه مفتقره الى سبب خارج عنها فلا موجب اذا لتاخر المعلول عن علته او لتاخر الموجودات عن سببها الذي لا سبب لها غيره فالانسان يجوز ان يريد اليوم شيئا ثم يتاخر له اليهود لنقص الوسيله او لعارض طارئ او لعضور عن الاراده وكل ذلك ممتنع في حق الله وقد افرط ارسطو في القياس حتى قال ان الله جل وعلا لا يعلم الموجودات لانها اقل من اي يعلمها وانما يعقل الله افضل المعقولات وليس افضل من ذاته فهو يعقل ذاته وهو هو العاقل والعقل والمعقول وذلك افضل ما يقول والعقل بالنسبه الى الله يخالف العقل بالنسبه الى غيره من الموجودات الفانيه فان الانسان يعقل الجزئيات بعد وقوعها ثم يعقل الكليات بعد استقصاء الجزئيات ويلزمه ذلك لانه يعلم بعد جهل ويتوقف علمه على المعلوم وليس علم الله متوقفا على ما عداه وكل صفه من صفات الله فهي تتعلق به ولا تتعلق بغيره وهي قائمه به ولا تقوم على غيره ومن هذه الصفات الاراده والعلم كما تقدم ومنها الكرم والرحمه والخير والعدل والحكمه وسائر صفات الكمال فالله لا يريد العالم لانه لا يحتاج اليه ولكن العالم يريد الله لانه متوقف عليه ويسال السائل إذن كيف يكون هذا التوقف إن لم يكن بعمل من أعمال المشيئة الإلهية في الجملة والتفصيل وجواب أرستو على هذا السؤال أنه يكون بسعي الناقص إلى طلب الكمال أو بسعي الموجودات إلى التشبه بعلتها الأولى الله أعطاها العقل والعقل يبعث فيها الشوق إلى مصدرها الأول فتتحرك وتعنو بالحركة أو تكسب في كل حركة سورة أرفع من سورتها وحظا من الكمال أرفع من حظها تقربا إلى الصورة التي لا تشوبها شائبة من عجز المادة أو الهيولي وهي الصورة السرمدية الكاملة صورة الله ولا يفهم معنى هذا الارتفاع إلا إذا فهم معنى الصورة في مذهب أرستو الصورة في مذهبه هي حقيقة الشيء وماهيته التي يقوم بها وجوده وليست هي شكله البادي للعين أو تمثاله الملموس باليدين فصورة العصفور هي حقيقته التي يكون بها عصفورة ولا يكون غير ذلك من الطيور المثال قويل احياء على العموم وصوره الدرهم هي جوهره الذي يميزه من سائر قطع الفضه وسائر قطع النقد ويجعله درهما وتزول عنه الدرهميه اذا زال فلا يخلو موجود في العالم من الصوره وكل موجود فهو صوره وماده او هيولى تتراقى الموجودات في شرف الوجود كلما عظم نصيبها من الصوره وقل نصيبها من الهيولى فالموجودات الخسيسه يوشك ان تكون هيولى محض خاليه من كل صوره لا فرق بين جزء وجزء ولا بين فرد وآخر من الجنس نفسه وكلما ارتقت في سلم الوجود زاد نصيبها من الصورة المميزة وقل نصيبها من الهيولي المتشابهة وربما أصبحت صورة جسم مادة لجسم آخر كالورق الذي هو صورة مميزة لبعض الموجودات وهو في الوقت نفسه مادة للكتاب وأعلى الموجودات على هذا القياس هو الله لأنه صورة محد لا تشبه المادة ومعنى مجرد لا يقوم في جسد وأخص الموجودات جميعا هو له يولي وهي لم توجد قط منعزلة عن سورة من الصور وإذا وجدت منعزلة عن السورة فهي وجود بالقوة أي وجود لم يتحقق بالفعل ولا يزال في انتظار التحقيق والحركة هي التي تحققه والحركة هي التي ترتقي به من سورة إلى سورة ولما كان الله هو المحرك الأول كما تقدم فهو موجد العالم على هذا الاعتبار وهو قبلته التي يرتقي إليها شمقا الى مصدره منها وهذه هي الصلة كلها بين الله والعالم فلا ينسب الى الله في مذهب ارسطو انه يهتم بالعالم او يفكر فيه بل انه تفكير في ما دونه او تفكير لا يليق بكماله ولا يعقل الله جل وعلا الا اشرف معقول وذاته دون سواها وهذا هو الخطا الذي جاء من الغلو في مذهب ارسطو تناوله الحكماء الدينيون فلم يمكنوا المقدمات ولكنهم انكروا النتيجه التي تؤدي اليها ارسطو من مقدماته فقالوا ان الله لا يعقل الا اشرف معقول نعم لا جدال في ذلك ولكن اشرف معقول هو المعقول الذي يتحقق به كمال صفاته من القدره والعلم والرحمه والجود وانما يتحقق وجوده بايجاد المخلوقات ويتحقق علمه بنفي الجهل بها وتتحقق رحمته برعايتها وتهذيبها اما كيف يكون ذلك فالبحث فيه هو علة الخطا في جميع تلك الفروض والأقيسه لأنه سبحانه وتعالى جل عن الشبيه فليس كمثله شيء وليست اعمالنا كاعماله على فرض من الفروض ويقول ارسطو بوجود الروح ولكنه لا يقول ببقاء الروح الفرديه بعد الموت الروح من عالم العقل والعقل واحد في جميع الافراد وهم اذا اختلفوا بالاذواق الجسديه لم يختلفوا بالمدركات العقليه والاختلاف بين انسانين في ادراك الحقائق المجردة كالرياضة والممطق وما جرى مجراها ومؤدا هذا عند ارسطو ان العقل المجرد لا فردية فيه وان الروح تعود الى العقل العام بعد فراقها للجسد فلا فردية لها بعد الموت ولكنها لا تفنى ولا تقبل الفناء ذلك اوجز تلخيص مستطاع لمذهب المدرسة الاثينية في الحكمة الالهية وقد توخينا فيه ما يكفي لتقدير خطوتها في هذه المرحلة الإنسانية الخالدة فليس يدخل في موضوع هذا الكتاب تلخيص آرائها في غير فكرة الإيمان بالله ولعلنا نقدر هذه الخطوة حق قدرها إذا قلنا إن المدرسة الأثينية عرضت على الفهم ما أخذته من إيمان الأولين فنقلت البناء من أساس الإيمان إلى أساس البحث والقياس وإن موقفها من المادة كان كموقف التسليم بالأمر الواقع كما يقولون في لغة السياسة لانها لم تقل بقدم العالم انكارا لوجود العقل المستقل كما انكره الماديون في العصور التاليه ولكنها قالت بقدم العالم رايا لانها وجدته ماثلا امامها حسا فلم تستطع ان تقاوم الحسه في الماضي كما لم تستطع ان تقاومه في الحال